قالوا يا موسى ان ما ان تلقي وان ما ان نكون اول من القى قال بل القو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 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّ مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَ نَابِ رَبَّنَا بها هود وموسى قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْفُ فَلَا أُقْطَعُ عَنَّا أَيَّ بَيِّكُمْ وَأَبْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذْعِ نَخْلٍ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّ نَاءٍ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاب إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إن ربنا ليغفر لنا خطايانا وما اقترحتنا عليه من سخط والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم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 فيها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى